شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدتم من أيام نخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم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 يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما وما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية الله